بسم الله الرحمن الرحيم وان نجني الى هواء ما اضل صاحبكم وما غوى وما يغرى تَعَالَى الْهَوَاءُ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَادِ مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ لِلْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَادِرَ قَوْسَيْنِ أَوْ هَلالًا فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يُغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُدْرَةَ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى انتزه ان هي الا اسماء سميتموها انتم اباؤكم زن الله بها من سلطان اي يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولطري جاءهم من ربهم الهدى امن الانسان لا تمنى فللله الاخره والا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله إلا من بعد أن يذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنس ومالهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا اعْرِضْ عَنَّا نَمْتَوَلَّ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَا يَلْغَوْنَ مِنْ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ساءوا بما عملوا ويجزي الذين يحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبار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 وتوفات اذا تمنا وان عليهم النشاه الاخرى وانه هو اغنى واقنا وانه هو رب الشعراء وانه اهلك عاد الاولى وثمود فما أبقى وقوم لوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأخرى زفته الآزفة, الازفه ليس لها من دون الله كاشفه اف من هذا الحديد تعجبون وتضحكون ولا تذكرون وان